اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال لك الحمد كالذين نقول وخيرا مما نقول اللهم اهدنا بفضلك في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك لا يذل مَنْ وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل ركوعنا وسجودنا ودعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين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 ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا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 برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا من النار وأعتق رقاب إخواننا وأخواتنا من النار وأعتق رقاب من أحبنا فيك ومن أحببناه فيك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا في سريا وفي برما وفي كل مكان اللهم انصرهم بنصرك يا قوي يا متين وأعزهم بعزتك يا عزيز يا حكيم اللهم تقبل شهداءهم اللهم واستر نساءهم اللهم وارحم أطفالهم وشيوخهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا لا نملك إلا الدعاء وأنت تعلم سرنا وعلانيتنا فتقبل منا وقبلنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم الله أكبر.